نرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن نعيدكم في تارة أخرى فنرسل عليكم قاصفا فنرسل عليكم قاصفا من الريح فنغرقكم بما كفرتم هذا على رواية الدوري لأن كثير له سنة الميم والسوس له ادغام على كل الشاهد في الكلام هنا أن ابن كثير وأبا عمري قرأان بالنون بالنون العظمة في هذه الأفعال الخمسة أن نختف أو نرسل أن نعيدكم فنرسل فنغرفكم قال والباقون يقرأون بالياء في الأفعال الخمسة أي اختفى بكم أو يرسل أو أو يرسل أن أي يعيدكم فيرسل فيغرقكم خلافك ففتح مع سكون وفصلية ناصف لا أأخر معا أمزوما قرأ اهل سماء وشعبا بسكون اللام وبدون ألف بعدها فيه وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا خلفك هكذا يقرأ اهل سماء وشعبا وقرأ ألف بكسر الخاء وفتح اللام وبعد ألف وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا وهما بمعنى واحد أي بعد خروجك قولوا ما أخصر معا همزه همزه بلد رأى ابن ذكوان بتقديم الالف على الهمز في لغ اعرض وناء بجانبه تقديم الالف على الهمز تسري المد متصف هكذا اعرض وناء بجانبه في سورتي والاسراء وفي السنة ناء على وزن شاء من ما اينوه اي نهضا وقرأ الباقون بتقديم الهمز على الالف اعرض وناء بجانبه في الموضعين يعني في سورة الإسراء وفي سورة في من النئي وهو البعد قوله تفجر في الأولى كتقتل ثابت وعم ندا وعم ندا كسفا بتحيجه ولا ولا وفي سبعة حفص مع الشعراء يقول وفي الروج سك ليس بخلف مشكلة قرأ عاصم وحمزة والكسائي بفتح التاء وسكون الفاء وضم الجيم مخففة فيه حتى تفجر لنا من الأرض تفجر لنا تفجر على وزن تقتل وقرأ الباقون أهل سامة بن عامر يقرؤون بضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم مشددة حتى تفجر لنا تفجر وقيد كلمة تفجر بالأولى لابن الثانية وهي فتفجر الأنهار خلالها تفجيرة متفق على تشديدها قوله وعم نادا كسفا بتحريكه ولا قوله وعمى نادن كسفا بتحريكه ولا أي قرأ نافع ابن عامر وعاصم بتحريك السين بالفتح في لفظ كسفا في أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا وقرأ الباقون بسكون السين كسفا قوله وفي سبع حفص مع الشعراء قل أي روى حفص بفتح السين في سوره سبا أو نسقط عليهم كسفا من السماء كسفا وفي صورة الشعراء فأسقط علينا كسفا من السماء وقرأ الباقون بسكون السين في الموضعين أو نسقط عليهم كسفا فأسقط علينا كسفا قوله وفي الروم سكن ليس بالخلف مشكلة أي روى هشام بخلاف ابن ذكوان قولا واحدا فيه ويجعله كسفا, كسفا فترى الوذق يروي هشام بخلاف ابن ذكوان هكذا ويجعله كسفا فترى الوذق يخرج من خلاله في سورة الروم وقرأ الباقول في فتح السين ويجعله كسفا ف... ويتفق معه هشام في الوجه الثاني أما موضع سورة التور وإن يرى كسفا من السماء ساقطة فمتفق على قراءته بسكون السين لكل القراء قوله فقل قال وقل قال لولا كيف دار وضم تا علمت رضا في ربي أنجلا وقرأ ابن عامر وابن كثير بفتح القاف وألف بعدها وفتح اللام قال سبحان ربي على أنه فعل ماضي وقيد الموضع الأول قال وقل قال لولا وقرأ الباقون بضم القاف وسكون اللام بدون ألف بينهما كل سبحان ربي على أنه فعل أمر وقيد الموضع الأول ليخرج الموضعين الأخيرين كل لو كان في الأرض ملائكة والثاني قل كفى بالله شهيدا فمتفق على قراءتهما بضم القاف وسكون اللام قل وضم تا علمت دبا قرأ الكساء بضم في لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا وقرأ الباقون بفتحها لقد علمت قوله وليأ في ربي أنجلى أي قرأ نافع وأبو عمرو بفتح الياء في خزائن رحمة ربي إذا وقرأ الباقون بإسكانها هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومولاه أما بعد بعد درس الثامن من دروس شرح الشاطرية ومعباد فرش حروف صورة الكهف قال الناطب رحمه الله فتكت حفص دون قطع لطيفة على ألف التنوين في عوى جنبلا وفي نون مراق وبقدنا ولا مبل رانا والباقول لا تكتبوا صلا أي يسكت حفص تكتة لطيفة بدون تنفس ومقدارها حركتان في أربعة مواضع على النحو التالي أولا على الألف المبدأ من التنوين في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا قيما لينذر على ألف عواجا قيما نعم الموضع الثاني وفي نون من راق على نون من راق في قبله تعالى في القيامة وقيل من راق الموضع الثالث ألف مرقضنا قال ومرقضنا هكذا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن ولا بل رانا هكذا كلا بل رانا على قلوبهم في سوره المطففين قال والباقون لا ستم الصلاه اي الباقون بدون سك فيخفون التنوين عند القاف في عوجا قيما لينذر و نون مراق وقيل مراق ولا كلا برانا نعم بعد قال ومن لدنه في الضم أسكن مشمه ومن بعده كسران عن شاب اعتلى وضم سكن ثم ضم لغيرهم ثم ضم لغيره وكلهم فيلها على أصله تلى أي روا شاب بإسكان الدال مع إشمامها إشمامها الضم وكسر النون والهاء وصلاتها بياء في قيماً لينذر بأس شديداً من لدنه ويبشر, ويبشر الدال ساكنة وضم الشفتين إشارة للإشمام وكسر النون والهاء مع صلتها بمقدار حركتين هكذا لشعب من لدنه ويبشر وقرأ الباقون قال وضم سكن ثم ضم غيره أي ضم الدال وسكن النون وضم الهاء هكذا من لدن هو يبشر المؤمنين قيما لينذر بأسا شديدا من هو يبشر المؤمنين قال وكلهم فيلها على صي تل أي الصلة لابن كثير على قاعدته هكذا قيما لينذر بأسا شديدا من هو يبشر المؤمنين هكذا لابن كثير وكل مرفقا فتح مع الكسر عمه وتزور للشام كتحمر صلة وتزاور التخفيف في الزاي ثابت وحرميهم ملئته في اللام ثقلة قرأ نافع ابن عامر بفتح الميم وكسر الفاء في ويهيئ لكم من أمركم مرفيقا بفتح الميم وكسر الفاء مرفيقا مع تفخيم الراء وقرأ غيرهما بكسر الميم وفتح الفاء مير الفطاء مع ترقيق الراء قوله وتزور الشامي كتحمر صلا أي قرأ ابن عامر الشامي بإسكان الزاي وتشديد الراء هكذا وترى الشمس إذا طلعت تزور كفهم تزور على وزن تحمر لأنه قال وتزور الشامي كتحمر نعم وأصله الميل قال وتزاور التخفيف في الزاي ثابت, ثابت أي قرأ عاصم وحمزة الكسائي المرموز لهم بثاء وهم الكفيون بفتح الزاي و وألف بعدها هكذا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم فتكون قراءة أهل سماء نافع ابن كثير وأبي عمر بتشديد الزاي وألف بعدها هكذا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم قولوه وحرميهم ملئت في اللام ثقلاء أي قرأ نافع ابن كثير بتجديد اللام الثانية في قوله تعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا بتجديد اللام المكسورة ولملئت للمبالغة وقرأ الباقون بتخفيفها ولملئت بورقكم كانوا في صفو حلوه وفيه على الباقين كثم تأصلى قرأ حمزة وشعبة وأبو عمر بإسكان الراء فيه فبعثوا أحدكم بورقكم بإسكان الراء كذا لحمزة وشعبة وأبي عمرو بورقكم وقرأ الباقون بالكسر قال وفيه على الباقين كسر تأصالة بوارقكم على الأصل لأن أصل الكلمة بكسر الراء والإسكان تخفيف منه قال وحذفك للتنوين من مئة شفاك قرأ حمزة الكسائي بحذف التنوين فيه ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين ثلاثمائة سنين بدون تنوين في لفظ مئة على الإضافة كأنهم جعلوا سنين بمنزلة سنة إذ المعنى بهما واحد وقرأ إذا أقول بالتنوين ثلاثمائة سنين ثلاثمائة سنين على التقديم والتأخير أي سنين فقد تقدم الصفة على الموصوف فتكون كلمة سنين على هذا بدلا أو عطف بيان هذا الكلام نقلا من تسير الخرطبي قوله وتشري خطاب وهو بالجزم قملا أي قرع ابن عامر بتاء الخطاب وجزم الكاف في قوله تعالى ولا تشرك في حكمه أحد على أن لا للنهي وقرأ الباقون بها الغيب ورفا الكاف ولا يشرك في حكمه أحد على أن لا نافيا وفي ثمر ضميه يفتح عاصم بحرفيه وليس كان في الميم حصلة قرأ عاصم بفتح الثاء والميم بدلا من ضمها في قوله تعالى وكان له ثمر ثمر وفي موضع آخر كذلك في هذه في هذا الربع وأحيط بثمره، فأقرأ عاصم بفتح الساونين في الكلمتين أو في الكلمة في الموضعين. بعد وقال والسكان في الميم عصيلة، قرأ أبو عمرو بضم الثاء وسكون الميم في الموضعين، وكان له ثمر وأحيط بثمره، وقرأ إذا قُول بضم الثاء والميم في الموضعين، وكان له ثمر وأحيط بثمره، ودع ميم خير منهما حكم ثابت. وفي الوصل لكن فمد له ملا قرأ ابو عمر وعاصم وحمز الكسائي بترك المين فيه ولا رذدت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا خيرا منها على الإفراد ويعود الضمير على الجنة المدخولة وقرأ ابو بالميم بالمين لأجدن خيرا منهما منقلبا على التثنية ويعود الضمير على جنتين قوله وفي الوصل لكن فمد له ملى قرأ ابن عامر باثبات الالف بعد النون في قوله تعالى لكن والله ربي فيمد بالمقدار حركتين مد طبيعي لكن والله ربي وصلا واقبل ابن عامر وقرا بالطول بحذف الالف وصلا واثباتها وقفا بمقدار حركتين في الوصل هكذا لغير ابن عامر لكن الله والله ربي فإذا وقفوا هكذا، لكن ابن عامر وغيره. وذكر تكن شاف، وفي الحق جرّه على رفعه حب سعيد تأولا. فرأ حمسة الكسائي بيا التذكير في ولم يكن له فئة، ولم يكن له فئة. هكذا أقرأ خمسة والكسائي بيا التذكير. وقرأ البياقون بتاء التأنيث ولم تكن له فئة يوصرون مؤنث مجاز لأن لفظ فئة مؤنث مجازي يجوز تذكير الفعل له ويجوز تأنيثه ولكوله فصل بينه وبين الفعل بالجر والمجرور. قوله وفي الحق جره على رفعه حبر سعيد تأولى قرأ أبو عمر والكسائي حبر أبو عمر سعيد تأولى السين أبي الحارث والتأليدون الكسائي يعني الكسائي بروا برم زي يقرأ أبو عمرو الكسائي برفع لفظ الحق في قوله تعالى هنالك الولاية لله الحق والكسائي يقرأ بكسر الواو الولاية لكن كلامنا هنا على على لفظ الحق هنالك الولاية لله الحق برفع كلمة الحق لأبي عمرو والكسائي على الناصفة لكلمة الولاية وقرأ الباقون بالجر هناك الولاية لله الحق على أنها صفة لله عز وجل لله الحق وعقبا سكون الضم نصفة ويان سير ولا نفحاء فتحها نفر ملاء أو ملا وفي النون أنف والجبال بربحهم ويوم يقول النون حمزة فضل وعاصم حمزة بسكون القاف في هو خير ثوابا وخير عقاب عقبا القص كذا مع الق القلة وقرأ الباقون بضمها هو خير ثوابا وخير عقاب قوله ويان سير ولا فتحها نفر ملا وفي النون أنث والجبال برفعهم القراء ابن كثير وابو عامر وابن عامر المرموز لهم بكلمة, بكلمة نفر بتاء التأنيث مضمومة وفتح الياء في ويوم تسير الجبال تسير الفعل المبني للمحول ورفع لفظ الجبال على أنه نائب فاعل هكذا ويوم تسير الجبال هكذا ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وقرأ الباقون بنون العظمة مضمومة وكسر الياء ونصب لفظ الجبال هكذا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة نسير الفعل مبني للفاعل والجبال مفعول به ويوم يقول النون وحمزته فضلا اقرا حمزه بالنون في قوله تعالى ويوم نقول نادوا شركاء الذين زعمت ويوم نقول هكذا يقرا حمزه بالنون ويقرا الباقون بالياء ويوم يقول لمهلكهم ضموا ومهلك أهلي سوى عاصم في اللام اويله قرأ القراء السبعة إلا عاصم بضم الميم فيه لمهلكهم موعدا هنا في سورة الكهف وفي سورة ما شهدنا مهلك أهلي وقرأ آه قرأ كل القراء إلا عاصم بضم الميم يعني القراء السبعة إلا عاصم يقرأون لمهلكهم ومهلك أهلي وعاصم يقرأ بفتح الميم في الموضعين لمهلكهم ومهلك أهلي وروى حفظ قال عنه والكسر في اللام عوّل أي روى حفص بكسر اللام في الموضعين وقرأ غيره بفتحها فتكون اطراعات الوالدة في كلمة لمهلكهم ومهلك على النحو التالي روى حفص بفتح الميم وكسر اللام في الموضعين هكذا وجعلنا لمهلكهم موعدا في سورة الكهف ما شهدنا مهلك أهله في سورة النم هكذا يروي حفص روى الشعب بفتح الميم واللاد في الموضعين هكذا وجعلنا لمهلتهم موعدا ما شهدنا مهلك اهله وقرا الباقون بضم الميم وفتح اللام في الموضعين وجعلنا لمهلتهم موعدا ما شهدنا مهلك اهله نعم بعد قال وها كسر انسانيه ضمه لحفصهم ومعه عليه الله في الفتح والصلة روى حفص بضم الهاء في وما انثانيه الا الشيطان ان اذكر هنا قال وما عليه الله في الفتح أي في سورة الفتح في قوله تعالى ومن الاوفى بما عاهد عليه الله عليه الله مع تفخيم لام لفظ الجلاله لان قبلها مضموم وقرا غيره بكسر الهاء في الموضعين هكذا وما أسانيه إلا الشيطان أن اذكره هنا في سورة الكه وفي سورة الفتح ومن اوفى بما هذا عليه الله ويلزم من كسر اله ترقيق لام لفظ الجلالة لغير حفص بعدها قال لتغرق فتح الضم والكسر غيبه وقل أهلها بالرفع راويه في الصلاة قرأ حمزة قرأ الكسائي وحمزه راويه في الصلاة للكسائي الكسائي والفاعل حمزة قرأ بياء مفتوحة وراء مفتوحة هكذا قال أخرقتها ليغرق أهلها ليغرق من غرق يغرق ورفع لفظ أهلها أهلها على فاعل هكذا قال أخرقتها ليغرق أهلها وقرأ الباقون بتاء مضمومة وكسر الراء لتغرق من أغرق يغرق ونصب لفظ أهلها مفعول به هكذا قال أخرقتها لتغرق أهلها لغير حمزة والكساء دق القراء بعدها قال ومد وخفف يا أزاكية سماء ونور لدني خف صاحبه الى وسكن وأشم ضمة الدال صادقا تخذت فخفف واكسر خاء دمحلة قال نافع وابن كثير وأبو عمرو بألف بعد الزاي وتخفيف الياء في قوله تعالى قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس زاكية اسم فاعل أي طاهرة من الذنوب فقرأ الباقون بدون ألف وتشجيل الياء أقتلت نفسا زاكية بغير نفس زاكية للمبالغة قوله ونون لدني خف صاحبه إلى أي قرأ شعبا ونافع بتخفيف النون فيه قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَا دُنِي عُذْرًا بتخفيف النون مِنْ لَا دُنِي قوله وسكن وأشمن ضمة الدال صادقا أي روى شعب بإسكان الدال وإشمام الضم هكذا يعني ساكنة مع ضم الشكتين مِنْ لَا دُنِي عُذْرًا هكذا يروي شعبه والخلاطة في لفظ مِنْ لَا دُنِي عُذْرًا على النحو التالي قرأ بضم الدال وتخفيف النون مِنْ لَا دُنِي عُذْر شعبة بإشمام الدال الضم مع إسكانها وتخفيف النون من لدني عذرا وقرأ الباقون بضم الدال وتشديد النون من لدني عذرا كما نقرأ لحفص تخذت فخفف وكسر الخاء دم حلب أي قرأ ابن كثير وأبو عمر بتخفيف التاء بلا همزة وصل قبلها وكسر الخاء في قال لو شئت تخت عليه أجراء هذا بالنسبة لأبي عمرو لأنه كان في التاء أما ابن كثير فيقرأ قال لو شئت لتخذ لتخذت عليه لا لتخذت عليه أجرا وقرأ الباقون بهمزة وصل وتشديد التاء وفتح الخاء لتخذت أو لتخذت بالنسبة للحفص لتخذت والباقون يقرأون لتخذت عليه اجرا ومعلوم أن همزه الوصل لا تظهر لأنها في حالة الوصل إلا إذا فصلناها لله ولا يمكن فصلها الله فالشاهد أو الموضوع الكلمة أن الباقون يقرؤون هكذا لاتخذت عليه أجرا وحفص يقرأ لاتخذت عليه أجرا لا بعدها قال ومن بعد بالتخفيف يبدي لها هلاء وفوق وتحت الملك كافيه ظلنا فرع ابن عامر وابن كثير والكوفيون بإسكان الباء وتخفيف الدال فيه فارادنا أن يبدلهما ربهما يبدلهما ربهما نعم هكذا قرأ ابن عامر وابن كثير والكوفيون وفي سورة التحريم عسى ربه ان طلق كل أن يبدله ازواجا أن يبدله أزواجا وفي سورة القلم التي هي تحت الملك عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها وسورة التحريم فوق سلطة الملك والقلم تحت سلطة الملك وهما المشر إلى هنا بقول الناظم وفوق وتحت الملك كافيه ظلال نعم وقرأ نافع أبو عمرو المسكوت عنهما بفتح الباء وتشديد الدال في المواضع الثلاثة من بدلة فعرضنا ان يبدلهما ربهما هنا في سورة الكه وفي سورة التحريم عسى ربه ان يبدله أزواجا عسى ربه المنطلق كل أي يبدله أزواجا وفي سورة القلم عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها بعد ذلك قال فأتبع خفف في الثلاثة ذاكرا وحامية بالمد صحبته كلا وفي الهمزياء عنهم وصحابهم جزاء فنون وانصب الرفع وقبل قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بهمزة قطع بهمزة وإذ كان التاء مخففة فيه فاتبع سببا ثم اتبع سببا في المواضع الثلاثة كما نقرأ لحفص وقرأ الباقون بهمزه وصل وتجديد التاء فاتبع سببا ثم اتبع سببا في المواضع الثلاثة نعم قوله وحامية بالمد صحبته فلا وفي الهمز ياء عنهم قرأ حمزة والكسائي وشوبة وابن عامر بألف بعد الحاء وإبدال الهمزة ياء المفتوحة حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدا تغرب في عين حامية في عين حامية اسم فاعل من حمية يحمي أي حارة هكذا قرأ حمزة والكسائي وشعبه ابن عامر وقرأ نافع ابن كثير وابو عمرو وحفص بهمزة, بهمزة وبدون ألف هكذا في عين حمية حمية صفة مشبهة وهي الطين السوداء قوله وصحابهم جزاء فلو وانصب الرفع وقبلها أي قرأ حمزة والكسائي وحفص بفتح الهمزة منونة فله فله جزاء الحسن، فله جزاء الحسن منصوب على أنه مصدر في موضع الحال وتكسر نور التنوين وصلا لالتقاء الساكنين هذا بالنسبة لحمزة والكسائي وحفص وقرأ الباقون بالرفع من غير تنوين هكذا فله جزاء الحسن على أنه مبتنأ وخبره الجار والنزوء قبله فله واذا وقفنا لحمزه والكساي وحفص فلقف فله جزاء واذا وقفنا للباقين نقف بسكون الهمزه فله جزاء لأنها مضمومة ويقف عليها بالسكون نعم على حق السدين سد الصحاب وحق الضم مفتوح وياسين شد علا فرا حفص كثير وابو عمرو بفتح السين في لم حتى إذا بلغ بين السدين السدين بفتح السين وقرأ غيرهم بضمها لأنه قال على حق السدين سدا سحاب حق الضم مفتوح يعني بدل الضم اقراوا بالفتح لحفص وحفص وابن كثير وابي عمرو بين السدين وغيرهم يقرأ بين السدين قال سحاب حق الضم مفتوح قرأ حمزة وكسائي وحفص وابن كثير وابو عمرو بفتح السين في على أن تجعل بيننا وبينهم سدا سد بفتح السين وقرأ غيرهم سد بضمها وهذان الموضعان في سورة الكهف السدين وسدك بعدها قال وياسين شد علا أي قرأ حمزة الكسائي وحفص في سورة ياسين بفتح السين في كلمتين وجعلنا من بين أيديهم سد ومن خلفهم سدا بفتح السين في هذه الكلمتين وقرأ الباطون بالضم وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ سُدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سُدًّا نعم والخلاصة في كلمة السدين وسدًا على النحو التالي روى حفص بفتح السين في لفظ السدين وسدًا في كل المواضع ثانيا قرأ ابن كثير وابو عبد بفتح السين في موضعي سورة الكهف وبضمها في موضعي سورة ياسين ثالثا قرأ حمزه الكسائي بضم السين قرأ حمزة الكسائي بضم السين بين السدين بضم السين فيه بين السدين وبفتحها في بقيه المواضع قيل الضم والفتح لغتان بمعنى واحد رابعا قرأ نافع وابن عامر والشعب بضم السين في المواضع الاربعه بعدها قال ويجوج ماجوج نزل ناصرا وفي يفقهون الضم ال... والضم والكسر شكلا فقرأ عاصم بهمزة ساكنة في لظي يأجوج ومأجوج هنا وفي صورة الأنبياء هنا في صورة الكهف في قوله تعالى إن يأجوج ومأجوج وفي صورة الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج فيقرأ عاصم في صورة الكهف إن يأجوج ومأجوج بتحقيق الهمزة في الكلمتين ويقرأ كذلك في سورة الأنبياء حتى إذا فتحت يا جوج ومأجوج ويقرأ غيره إِنَّ يَاجُوجَ مَاجوجَ بالإبدال وحتى إذا فتحت يا جوج ومأجوج بالإبدال في الأنبياء كذلك يا جوج ومأجوج بالإبدال لغير عاصم قوله وفي يفقهونا الضم والكثر شكلة أي قرأ حمزة والكساء بضم الياء وكثر قاف لا يكادون يفقهون قولا يفقهونا بضم الياء وكسر القاف من افقه يفقه وقرأ الباقون بفتح الياء والقاف هكذا ما يكادون يفقهون قولا من فقها الثلاثي قوله وحرك بها والمؤمنين ومده خراجا شف وعكس فخرج له ملا أي قرأ حمزة الكسائي بفتح الراء وألف بعدها في فهل نجعل لك خراجا هنا في سورة الكهف وهنا في سورة الكهف قرأ حمزة الكسائي بفتح الراء وقرأ فهل نجعل لك خراجة هنا في سورة الكهف أما موضع سورة المؤمنون أم تسألهم خراجة في سورة المؤمنون أم تسألهم خراجة هكذا يقرأ حمزة الكسائي وقرأ غيروما بسكون الراء وبدون ألف في الموضعين خرجا قال واعكس فخرج له ملا أي قرأ ابن عامر المرموز له برام زي هشام وابن ذكوان لهشام هشام والميم لابن ذكوان الراويين عنه قرأ في الموضع الثاني.